قبيلتي الشيخ وهل مس المرأة النبية في زحمة الطريق أو في زحمة المواصلات ينقض الوضوء أو هذه المصافحة بشكل عام قال الله تعالى في آية الوضوء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً صيدا وفي قراءة أو لمستم فسر جماعة الملامسة باللمس بدليل القراءة الثانية والمراد باللمس التقاء جلد الرجل بجلد المرأة فيما دون الجماع وبذلك قالوا إن لمس الرجل للمرأة الأجنبية بغير حائل ينقض الوضوء سواء في ذلك أن يكون اللمس باختيار أو بغيره بلذة أو بغيرها وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري واختاره الشافعي وأصحابه وفسر جماعة الملامسة في الآية بالجماع وعلى هذا لا ينتقد الوضوء باللمس العادي حتى لو كان عمدا وبشهوة أي بلذة وإلى هذا ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس واختاره أبو حنيفة وأبو يوسف فهناك في حكم المسألة ثلاثة اتجاهات فقهية الاتجاه الأول أن نقد باللمس مطلقا ولو بغير قصد ولا لذة وهو مذهب الشافعيه وجاء في تفصيلاتهم أنه يشترط أن يكون بدون حائل وأن تكون المرأة الملموسة أجنبية أي ليست محرما محرمه عليه تابيدا ومنها زوجته واخت زوجته وعمتها وخالتها كما يشترط أن تكون المراه بلغت حد الشهوه عند أرباب الطباع السليمه واستثنوا من بدن المراه شعرها وسنها وظفرها فلا ينتقد الوضوء بلمس ذلك حتى لو كان بشهوه ويستوي في النقد كون المرأة حية أو ميتة والاتجاه الثاني عدم النقد باللمس مطلقا حتى لو كان بلذة وهو مذهب الأحناف واستثنوا من ذلك المباشرة الفاحشة وهي تلاصق الفرجين من شخصين مشتهيين بلا حائل فإنها تنقض الوضوء حتى لو كان التلاصق بين امرأتين والاتجاه الثالث ربط النقد بالشهوة وهو مذهب المالكية والحنابلة والله أعلم